ايمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما عَذِّبِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ أَنَّ اللَّهَ ظَنَّ السُّوءَ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 فمن كثف إنما يكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيأتيه أجر عظيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معقوفة والهدية معقوفا أي بلغ محله ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم ولو لا رجال مؤمنون ونساء أن تطقوهم فتصيبكم منهم عروة بغير علم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 الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار والذين معه اشداء وعلى الكفار رحمانا بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يرتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم آثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شط أهو فأزره فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 121-مغفرة وأجرا عظيما